أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أشرف ثم أما بعد نتدارس إن شاء الله تعالى الحديث التاسع والعشرون أبواب الخير ومسالك الهدى روى الترمذي وقال حسن صحيح عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم. وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة.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 كسر الذل وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قلنا الحديث ده رواه الترمذي في جامعه في أبواب الإمام باب ما جاء في حرمة الصلاة من حديث معاذ حب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وربما هذا لم يتكرر لفظا هكذا الا لمعاذ لما قال له يا معاذ اني احبك فلا تدعن دبر كل الصلاة ان تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسيدنا معاذ ابن جبل يجمع امر الخير كله ولذلك كان ابن عباس كان يقول إن معاذ بن جبل كان أمة فكانوا يقولون له أخطاط إن إبراهيم كان أمة أنت جاي تقول إبراهيم الآية فقلت معاذ بن جبل فكان يقول لا إن معاذ بن جبل كان أمة الأمة معلم الناس الخير فمعاذ ابن جبل رضي الله عنه كان أمة وجمع العلم والعمل والدعوة اللي هي اصول الامر كله العلم والعمل والدعوة فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يقدم العلماء برمية رامي يعني إن العلماء كلهم يقفوا وبعدين هات كده حاجة ورميها هتجيب معك كام ثلاثة متر قدام اربعة متر قدام خمسة متر قدام هو سيدنا معاذ هنا وبعد كده العلماء كلهم يأتون خلفه فيتقدم العلماء برمية رم فكان عالم لا يشق له غبار وكان عابد أشد ما يكون في العبادة وهو الذي فتح اليمن بالدعوة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم قوم حديث عهد بالإسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه وإلى آخر الحديث فإذا معاذ اجتمع فيه الخير كله فهنا اشمعنا سيدنا معاذ اللي ترجمت له على علشان خاطر في علاقة في شرح الحديث بمعاذ رضي الله عنه لأن هذا الحديث تضمن الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار وهو أمر عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ له أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار وهكذا ينبغي أن تكون حاجة كل واحد منا. يا جماعة الآخر يعني أنت المفروض خطتك في حياتك تنتهي فين فين المرض فين المرجع فين النهاية من الآخر الله فبالتالي وهل سنرى ربنا إلا إذا دخلنا الجنة لن نرى ربنا حتى ندخل الجنة الا ما يكون قبل ذلك في الحشر لكن نراه رؤية الاستمتاع اللي هو للذين احسنوا الحسن وزيادة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة طيب هاتم الاخر يعني بلا ما تسأل عن بعض الامور اللي هي وسائل لتحقيق وسائل لتحقيق يا عمم الاخر لي حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار وهكذا كان فقه الصحابة فاول فائدة من فائدة هذا الحديث فقه الصحابة في السؤال فقه الصحابة في السؤال سيدنا معاذ قال له ايه اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ودي مبتغى أي حد فمن زحزح عن النار وقد خلال فقد فاز يبقى فقه الصحابة في السؤال أن تسأل عن الشيء المفيد يبقى من آداب السؤال أن تسأل فيما يفيدك لا سيما في خير الآخرة إنما الأسئلة للصوفة الطائعة الصوفة الجدلية اللي هو بيسأل عشان يسأل وبيسأل علشان يتنطع وبيسأل في حاجات ملهاش لازمة زي ما كنا بنقول كده ساعة ما تكلمنا برضو في أداب السؤال اللي هو يقول لك بقى ايه لون كلب أهل الكهف كان ايه هي دي اللي وقفة في زورك دلوقتي كان لونه ايه بقى اسمه كان ايه وكان من أنهي نوع أنهي نوع من أنواع الكلاب يعني كان من الولف ولا كان من اللولو ولا كان من ايه ايه الهم ده يا اخوية في ناس كده عايز بقى ايه التفاصيل يعني كانوا شك... كافة بقى كانوا فين بالضبط حتة دي بقى كانوا عاملين فيها ايه وازاي بقى يا عم مش هو دا الموضوع فاسأل فيما يفيدك فقه السؤال ادب السؤال شوفوا بقى الفائدة الثانية ادب الحوار وكيفية اجابة سؤالة... سؤال السائل بما يثير انتباهه قال له ايه قال له لقد سألت عن عظيم يا سؤال جامد جدا سؤال رائع فعلا السؤال ده من افضل ما يكون انت فيها ايه بدأت ايه؟ هو ممكن السؤال ما يكونش جامد اولا حاجة يعني بس انت تعظم السائل عشان ينتبه للجواب يعني ايه فروح انت سأل سؤال كده فوزت الناس كلها ايوه السؤال ده رائع السؤال ده ممتاز والله فانت تتبسط وتضحك بقى وبتري ايه يعني بنعرف نسأل اهو يتلقى الجواب بنفسية مختلفة غير بقى ما يعني اطنش لك السؤال ماشي ماشي اجاوبك بعدين بعدين فانت بقى ايه خلاص كده ولا حيسمع بالاجابة اصلا او انه يعني ما يديش حفاوة بالسؤال ايه الاسئلة اللي انت بتسألوها دي حد يسأل في الكلام ده كده مثلا النبى, النبي قال له ايه يا حتة سؤال رائع ممتاز هو ده لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير بص خد بالك النبي قال له ازاي لقد سألت عن عظيم طب كنا الإجابة هتبقى تقيلة ماشي رح ايه بعد ما اداله إحساس التعظيم رح مخففها له لي وإنه ليسير على من يصره الله وصلت فتبتلي ايه بقى هنا فقه الجواب فقه الحوار ان تجمع بين امرين تعظيم السائل والامر الثاني تيسير الجواب عليه يبقى ده بالجواب يبقى ان انت تعمل ايه تعظيم السائل والامر الثاني تيسير الامر عليه هو سؤال خطير بس ان شاء الله سهل ان شاء الله بسيط جدا بص انت تعمل كده كده تطلق انت الموضوع بسهولة غير ما تقول هو المسألة دي معقادة مع صراحة اختلف فيها العلماء اختلفات صعبة جدا جدا جدا ومش عارف صراحة هتفهموها ولا مش هتفهموها فكده عقادتها فأنا وقعد كده في امتاة بقى في امتاة يالله انما تقول له ايه هي مسألة عويصة جدا بس ان شاء الله هنسهلها وهتبقى أبسط من, الب... من البساطة بص الموضوع واحد اتنين ثلا� فهم فقه الحوار فقه إجابة السائل لها فقه لها أداب فدي الفائدة الثانية فائدة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت اللي هي ايه؟ أركان الإسلام وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل من هذا الجواب. احنا مرت علينا ثلاث احاديث فيهم نفس المعنى حديث جبريل حديث بنية الاسلام على خمس وهذه حديث معاذ وكل مرة النبي بيكرر الجواب وده فقه في القرآن الاياب بتتكرر ده في صورة فيها اية كل شوية تتكرر فبأي الاء ربكما تكذبان ايه ده هو التكرار هنا ايه لازمته لاا التكرار لي برضو فقه في إيراده أحيانا التكرار يمل هو أنت بتقول نفس الكلام كل درس ليه خلاص بقى كده يمل إنما في تكرار إننا ممكن أجيب قصة أي قصة في القرآن أجيبها في الخطبة دي من ملمح وأجيبها في الدرس ده من ملمح أوظفها هنا في كذا تخذها أنت في وسط الموضوع وتبقى جميلة جدا زي ما القرآن كده قطع قصص الأنبياء على الصور وهنا لمحه وهنا لمحه ليه هنا تخدم السياق دي اللقطة دي من قصة موسى ودي تخدم السياق اللقطة دي من قصة يونس وهنا تخدمها كذا فاهم فهنا نفس الكلام يبقى ناخدها فائدة انه ايه انه لا ينبغي ان يمل من اجابة السؤال بإجابة معينة طالما فيها الفائدة للسائل. أربعة أنه ينبغي تكرار بعض المعاني المهمة التي تتكلم عن القضايا الخطيرة أو الأصول التي ينبغي تجديد هذه المعاني في أذهان الناس كل شوية لازم أفكرك فاكر الإسلام كويس خمس حاجات عامل منهم صلاة وصيام وزكا وحج ومن قبلهم شهادة توحيد فكل شوية نكرر هذه المعاني حتى تثبت لانها لان زحزحت هذه المعاني اللي هي الاصول يزحزح البنيان كله دي دي اصول الاسلام فلا يمل من ذكرها يبقى المطلوب كفائدة ان احنا نكرر هذه المعاني لا سيما الكلام حول قضايا التوحيد وما مملش منه بس الشطارة ان انت تجيبه بطريقة تجعل الناس تتحبب في هذه المعاني شطارتك ان انت توظفها صح يعني مش كل مرة تقولهم ايه التوحيد ثلاثة انواع ربه بيا هي والاسماء والصفات يا عم لهم التوحيد بس بطريقة جتبية النهاردة عايشهم في احساس لا اله الا الله لا محبوب الا الله وعيشهم في رياض حب الله وانت بتوظف كله عشان لا إله إلا الله بكرة قلهم لا يخضع إلا لله واربطها بقصة الناس اللي تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار الناس اللي مزلولة للبني أدمين انه يعني ايه عهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا فتديلوا لا إله إلا الله بس من ناحية تانية مرة ثالثة تديلوا لا إله إلا الله ومقتضياتها فتكلموا عن الشروط لا إله إلا الله. تكلموا عن اليقين بلا إله إلا الله. ومرة تكلموا عن الحب في لا إله إلا الله. ومرة تكلموا عن التوكل وارتباطه بلا إله إلا الله. ومرة تكلموا عن فضل الكلمة دي وذكرها على لسانه. ولما يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يبقى ليه خمس جوائز. يبقى يكتب له لو قالها مية مرة مية حسنة وتمحى عنه مية خطية وتبقى حذر من الشيطان وتبقى عدل عشر رقاب وما فيش حد زيه. طالما قال هذا الذكر واللي يزيد عنه هو اللي افضل وهكذا فهم؟ فكل مرة انت قعد بتوظفها مرة في الذكر مرة في الحب مرة في الرجاء مرة في كذا فانت تحببه فيها اذا هذه المعنى ينبغي ذكرها بس محتاجين فيها الطريقة في ارادها ايدي الفائدة اللي استفدناها من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعمل ايه يدخلني الجنة واعمل ايه يبعدني عن النار له ثبت الاصول ولاحظ النبي ابتدى ازاي في الجواب لو انت قلت لي دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار نفس السؤال ممكن اعود اقول لك افكار تانية مش هتيجي على دماغي كده ممكن اقول لك ايه انت مركز فين يعني العلم ايه اصبرك فيه لا لا لما بحبش اطلب علم صراحة طب العبادة بتحب ايه من العبادات الزكر طب كويس قوي ايه رأيك بقى عايزك كل يوم تقول سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم الحبيبتين اروح ديالك كده وعايزك بقى ايه الكلام تخف منه شوي هكلمك كده مباشر النبي بقى ما عملش كده عشان يعلمنا درس ك تاني ادي له الأصول الاول وابني بعد كده البنيان انما ما تدوهش من فوق والأصول اصلا مخواخة والأصول اصلا مش سابتة فحاعد اقول له ايه ذكر طب ما هو اصلا التوحيد في قلبه تعبان ما هو اصلا عنده مشكلة في شرك المحبة في واحدة بيحبها له مشكلة كبيرة جدا فقفل بينه وبين ربنا عنده مشكلة في التوكل هو حاطت كل حموله على خاله الملياردير ولا على فلان اللي مش عارف ايه ولا على ايه ولا على ايه فعنده مشكلة فكل ما تقول له سبحان الله وبحمدي يقع في التوحيد هو اصلا انت قاعد تقول له قيم الليل وهو مش عارف يصلي الفرد انت قاعد تقول له صم نوافل وهو في رمضان اصلا كان بيفطر ايام انت عاد تقول له تصدق وهو اصلا الزكرة ما بيعرفش يحسبها كامين انت بتقول له روح يعمل عمره وهو المفروض يحج بيت ربنا سبحانه وتعالى عنده القدرة ان يحج فالحج اولى وصلت فهو اتدلو بالاصول ثم النبي بقى كمل معاه بص بقى بيطلع, بيطلع بالعمارة هو خلصت حطتنا الأصول بنية الإسلام خمس الحاجات اطلع بالعمارة بقى قال ألا أدلك على أبواب الخير كأنه بيقول له ايه أدلك على الدور الأولاني والدور الثاني والدور الثالث أبواب الخير بقى ارفع معايا الصرح ده ممكن يبقى ناطيحة صحاب وممكن يبقى بيت من دورين انت وشغلك ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة الله طيب ما هو قيل له تصوم رمضان هو بدأ يتكلم في النوافل هو فيهم هنا ان الصيام اللي بيتكلم عبد التاني ده ده صيام نوافل بقى يبقى كأنه بيقول له ما تقرب إليه عبدي بشيء حب إليه مما افترضته عليه ولا يزال العبد يتقرب بالنوافل حتى أحدة. خلص خلصنا الفرض اطلع بالنوافل بقى أول حاجة ايه الصيام ولحظه بقال لهش ايه ألا أدلك على أبواب الخير ورح قال له مثلا ايه قال له سم كتير ما يعني ممكن يقولها له كده صم كثيرة واستغفر كثيرة واصنع ماشي انما راح قاله الحاجة وجزائها عشان يرغبوا في فعلها ودي من فقه ايضا الدعوة وانا بقول لك الحاجة احطها لك كده ايه تبقى بمبونية حلوة كده عشان انت يبقى نفسك فيها حنعمل دورة ماشي لطلب العلم وحفظ الاربعين النووية ماشي الجايزة عمره اه حلوة كده طب يمكن عمره بقى وفتاعه النظام ويبقى بلوش ايه تمام. هي كده النفس البشرية كده لماذا رغبنا الله في الجنة بذكر ما فيها من الخيرات ليه ما ادهمناش كده وخلاص وقال اللي حاجة يعمل الكلام ده هاخدش الجنة لا يعجبت لي بقى يقولك الجنة دي فيها ايه وفيها ما لا عين رأت ولا اذن انثمت ولا خطر على القلب بشر وفيها ما تستهيئ الانفس وتلذ العين وفيها حور والحور دول مقصورات في الخيام وفيها انهار من خمر لذ للشاربين الله الله الله, الله. ليه ده كله هي النفس البشرية كده لك انا هجوزك عروسا دحكت امورة يا وايه بقى مفيش صاروخ ارض جوي يا عم وقصت ودحكت ازاي؟ الله نفسك فكرة رغبت في الأمر طب وإيه بقى ومشاء الله ومش هتحتاج حاجة خالص لا عايز أعمل منك شبكة ولا مهر ولا حاجة مفيش أي مشكلة خالص دي دي يا شيخنا صح كرة كله عمل ليه هي ترى أسلوب الترغيب فقال له الصوم جنة عايز حاجة تبقى أفضل حاجة تدفع عنك الشهوات والشبهات الصيام لي بقى تفسير الحديث ده من أحاديث تانية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له العلماء قالوا لا مثل له في الأجر بعض أهل العلم قال لا مثل له في كل شيء ومنها التداوي ومنها التداوي منها الاستشفاء فالصوم جنة يبقى أفسر به أو عليك بالصوم فإنه لا مثل له قد رقم 2 في تفسير الصوم جنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي أمتي الصيام يعني افضل حاجة تحفظك من الشهوة الصيام وعندنا الأسرح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغضل للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فان فعليه بالصوم فانه له وجاء يبقى اكتر حاجة تحفظك من خطر شهوة النساء بالذات الصيام وخط بالك ان الصيام برضو من الشهوات التانية لان المفروض ان انت معود نفسك مش خلاص مش لو ما كلتش خلاص لا ده انت تقدر 12-13 ساعة ممكن 15-16 ساعة ده واحد كان بيشرف سجاير ما انت 17 ساعة هو ما ما شربتهاش يا راجل والله الموضوع مش كده بس انت سيبها هتقدر تقلع عنها تدفع عنك شر السجاير تدفع عنك شر نهم الدنيا شر انك تبقى شهوة الاكل والشرب وشهوة الدنيا بشكل عام وشهوة النساء يبقى تشيل عنك شر الشهوة طب الشبهات ما هو الفتر حكتين اللي بيطلع منهم كل المعاصي يا شهوة يا شبهة فالشهوة قال لك تم بتحفظك من خطرها طب والشبهة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر اللي هو رمضان اللي هو قال له عليه في الاول في الجواب الاول وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر ايه وحر الصدر هل لك الوساوس الشبهات اللي بيلقيها الشيطان في صدرك مين خلقك الله ومين خلق ابوك الله ومين خلق ادم الله ومين خلق ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى ما تخذ صحبة ولا ولدة بس هو مشي معك وغيره ما يوقعك قال فإذا وجدتموه فذلك صريح الإيمان فاستعذ بالله وانتهي فشغل فش إبليزة اشمعنا انت يعني مين قالك ان المسلمين هم اللي صح يو عندي مليون دليل ايد الأدلة يو اذا كان من الأول خالص من الأول اثبت وجود الله سبحانه وتعالى والغاية الأدلة اللي في القرآن سواء الأدلة المادية سواء العجاز العلمي سواء المعاني النفسية اللي أنا عايشها كل ذي تثبت لي حق اليقين ان هذا ليس من لدن بشر وانما من لدن حكيم عليم بس الشيطان بيعرف يلعب في حتة الجهل فييرمي لك شبهة قال لك الصيام من الحاجات اللي بتديق على الشيطان مجاري مش يجري من الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فبيديق عليه مجرى الدم فعشان كده ما يعرفش يلعب معك اللعب ده يبقى الصوم جنة اهو بيدفع شهوات بيدفع شبهات زي ما اتفقنا خدنا منها كذا فايدة خدنا منها انه ايه لما اورد شيء من الاعمال الصالحة اورده بنتائجه وثماراته حتى يكون يعني ادعى للعمل به وخدنا منها انه ايه ان الصيام جن بمعنى انه يحفظك من خطر الشهوات وشبهات قال رقم اثنين خدنا الأولين، الاولين التانين بقى الصوم جنة والصدقة لو خدنا بالنا الصيام مع صيام رمضان الصدقة قدام تؤتي الزكاة اللي هي النافلة بتاعت الزكاة الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار قلنا لما الدنيا تبقى مكركبة عليك ولما تبقى مش فاهم الدنيا ملطشة كده ليه ومش فاهم الدنيا في قدامك ليه ومش فاهم ماشي على سطر وخمسين سطر لأ ليه ومش فاهم مراتك منك كده عليك ليه ومش فاهم الشغل مش ماشي ليه ومش فاهم الطريق اللي كان بياخد تلت ساعة بقى ياخد ساعتين ليه افهم على طول ان هنا ذنب قد لا تعيد احنا يعني ده انا لو فتحت عليك باب الغيبة والنميمة والقضب الباطل وقفات اللسان اللي قالها النبي هنا في اخر الحديث صلى الله عليه وسلم مش هنخلص هتلاقي نفسك رح في تسيرة واحد وانت مشاف بالك هتلاقي نفسك مشاكل قد كده فعملت زم ايه الحل السريع تتصدق بصدقة دلوقتي الدنيا مولاعة نار مولاعة نار بسبب المعاصي اللي انت عملتها الشياطين اللي اجتمعت والملايكة اللي ارتحلت الرحمات اللي رفعت واللعنات اللي نزلت بسبب المعاصي وما نزل بلاء إلا بذن ولا يرفع إلا بتوبة تعمل ايه بسرعة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأفذ الصدقات تتصدق بصدقة تتصدق بصدقة أي مكان الصدقة فتتداوى بها داووا مرضاكم بالصدقة لو واحد مرض يبقى صدقة الصدقة تيسر العسير عليك احنا اتكلمنا قبل كده على الكلام حوالين الصدقة وفضلها ثلاثة القيام ودي قدام ايه انتوا قدام بالكم الصلاة قدام الصلاة والصيام قدام الصيام والصدقة قدامها قدام الزكاة هنا قال النافلة بقى بتاعة الفريضة هي صلاة الرجل في جوف الليل اختص قيام الليل وتلأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع هل اهل الايمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون النبي صلى الله عليه وسلم اول سورة نزلت عليك من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق السورة التانية المدثر المزمل الآيات الأولى منها لكن في ترتيب الصور الصورة الأولى صورة الصورة العلاح الصورة الثانية القلم الصورة التالتة المزمل الصورة الرابعة المدثر الصورة الخمسة الفاتحة ده ده الآيات أنا بتكلم في الصور ترتيب الآيات اول آيات نزلت بس الصورة ما يكملتش يعني انما الصور من حيث الاجتمال اكتملت الأول ايه العرق وبعدين القلم وبعدين أو جزء المكي اللي في القلم وبعدين المزمل المدسط المزمل حكيت ازاي يكون لك حال مع ربنا بيجي ناس كتير بتقول لي لسه كان معايا واحد مبارك بيقول كده انا الحمد لله سبت الشغلانة اللي فيها كذا وكذا وتبت وبقيت اصلي والتحيت ومشيت شوية كويس وا وا بس يا شيخ بدخل الجامع وبصلي مش حاسس مش دايق مش مستطعم فالشيطان لعب لعبية فبيرجعني ثاني قلت له ذا قطعم الإيمان من راضي محتاجين معني في القلب قلت له ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحد حب ده في قلبك فإحنا عايزين نشتغل على قلبك شوية قلت له تعرف تجيبهم إزاي عملي؟ وأنا مش عاوض أقول لك حب ربنا هتقول لي حبه إزاي اتعرف على ربنا طب اتعرف عليه إزاي ادرس أسماء وصفات أنا جاهل لسه ما تعلمتش الكلام ده أعمل إيه ما هو كده عايزين نتكلم كلام واقعي، الكلام الواقع ايه قلت له أربع حاجات تعملهم تبني الإيمان في قلبك وده محل الشاهد قم الليلة إلا قليلا رطل القرآن ترتيلا اذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا بس كده لازم كل ليلة ولو ركعتين ولو ما صلتهمش في الليل صليهم في الضحى ركعتين بينك وبر ربنا كده فاتفضى توجع عارشان توجع سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه ايه ان ابراهيم لا ايه لا او عبت ومت صلي تصلي بكله والله احد وتركع بكم تسبيحة وتسجد وانت سجد تقول له اه تعبان يا رب تعبت تعبت تعبت من الزنوب تعبت من الشيطان تعبت من الدنيا تعبت من أصحاب السوء تعبت من الغربة تعبت من قيل وقال تعبت تعبت آه. كان سيدنا برهام بيعمل كذا كان يقول له في الخلوات في جوف الليل اوه اوه فقال إن إبراهيم لأواه وبعدين قال إيه أواه فأواه دي ممكن تخليك تفهم إنه كان كثير الشكاية فبالتالي كان ممكن يبقى عصب شوي من كتر بقى ما إيه تعب فممكن بقى من تعب ده فلما حد هيجي يتعامل معاه يا عم بيعب بقى تعبت بقى كنت ممكن تفهم كده فرح قال لي حليم أواه لي أواه لله حليم على أذى البشر إن إبراهيم لأواه حليم فدي في جوف الليل قم الليل إلا قليلا وقال لك استمتع بالقرآن بقى وأنت بتصلي أحلى قرآن ده وأنت قاعد بقى كده تعيد الآية اللي أنت حفظها اللي قرأتها من المصحف وقفت يعني حسدت بيها شوية تروح عايش معها رطي للقرآن ترطي لها وبعدين اذكر اسم ربك قال لك يا سلام بقى كمان وانت عايش كده وبتقرأ قرآن تروح واقف مع اسم من اسم الله زي ما قلنا كده ايه الا يعلم من خلق المفروض وهو العليم الخبير بيكلم على العلم فتبقى ماشي معاه كده حلو قوي ألا يعلم من خلق وهو العليم الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألك علمه بك جعله يلطف بك وينعم عليك في خفاء وأنت لا تدري يعني ربنا قاعد بيستر عليك وبينعم عليك وما بيعجلكش العقوبة وعارف ان انت عقلك على قدك وهواك بيودك في ستين الف سلامة وي وي وي, وي فيلطف بك والعبد يسير بين عطفه ولطفه اهي اه بقى كده تعيش اذكر اسم ربك تتبتل اليه تبتيلة تقفل على نفسك وتعيش بقى المعاني دي مش عايز بقى هذا الوقت لأب ولا أم ولا زوجة ولا عيال ولا صحاب ولا إخوات ولا دنيا ولا فلوس ولا أي حاجة عايزك أنت وبس يا رب هي دي عشان كده تتجافى جنوبهم يجي يخش ينام يلاقي شوق على السرير فيبقى مش عارف ينام النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم إنه من صفات عباد الرحمن يقول لك ورجل ثار اعلم الثورة هي خمسة وعشرين بس على طريقة اخرى ثار عن وطائه عمل الثورة على اللحاف ثورة على السرير ثار عن وطائه حطت ست البيت مثلا ولا امه حطت عليه البطنية بيفرك جي ينام بيفرك راح رامي البطانية وقام صلى ركعتين وبعد كده نام ثار عن وطائه فتتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أُفِيَ لهم من قرة عن ما ما جزاء بما كانوا يعملون هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حاجات صيام نافلة صدقة قيام ليل كده طلعنا بالدور كم الأول أو الثانية طلعنا لنا دور دورينه اطلع بقى الدور كمان الثالث الرابع قال إيه؟ ألا أخبرك وبصه حلاوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي ادى له الأصول وبعد كده إيه أنا ممكن أقول لك إيه الموضوع ده فيه 15 نقطة 1 2 3 4 5 6 بالراحة يا عم بالراحة مش عارفين نكتب وراتك أنا كده بص النبي بقى رح قال له مقسمهم له قال له لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس فيم تنظر أقول لك بقى عالدور الأولاني تعمل واحد اثنين ثلاثة وبعدين. فيم دول؟ أقول لك بقى عالدور الثالث الرابع تعمل واحد اثنين كمان واخد مدرجهم إزاي معلهم نوعش كده مرة واحدة بحقلوا إيه ألا أخبروا دي بيقولوا حرف تنبيه يعني أنا استوعبت دول قال له بعد كده رح ادى له أدى التنبيه تاني بعد ما قال له ألا أدلك على أبواب الخيط بعد كده قال له ألا أخبرك وبدل ما يقول له كمان ألا أدلك على أمور أخرى عظيمة في الإسلام مثلا لا يدهل بصيغة مجهول ألا أدلك على ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه فكر بقى في ثلاثة أسئلة هو ايه رأس الأمر وايه العمود اللي قايم عليه وايه أعلى حاجة فيه ها اه ذروة سنامه اللي هو أعلى حاجة السنام بتاع الجمل فيبقى ايه قمة الأمر يطلع ايه فتلاقي نفسك انت عايز بتقول اه ايه بقى وبعدين يقول له ايه فسيدنا معاذ اه انا رسول الله نعمل ايه بلى يا رسول الله فيقول رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وضروة سنامه الجهاد فطلعنا بالدور الثالث والرابع دلوقتي بايه انه ده له تاني بنموذك اخر قال له بص الهرم الهرم ايم ازاي ده كله الاسلام هرمه تمام العمود اللي قايم عليه الهرم ده ده ايه الصلاة وبالصلاة دي ومن خلال الوصال ده توصل للقمة القمة دي ايه الجهاد يبقى اللي بيجري يقول انا عايز اجاهد في سبيل الله وقول له هو ده وخلاص بطلنا بقى ان الكلمات دي تبقى كانت الكلمة دي تتقالت اللي نفسك عاد بتقول ايه الجهاد جهاد مين ده جهاد الشيطان جهاد انا جبت صورة الجهاد والله مشانة والله والله العظيم ده وجاهدوا في الله حق جهادي جهد النفس مفيش اي حاجة ده هو ده جهد جهد مين يا الكلمة دي توديك في دهية بس كده تبعد عنها خالص قول اي حاجة تانية اي حاجة بس ما جيبش لفظ الجهد على سينك فبالتالي هو بقى مصطلح منفر لانه دلوقتي هم بينفرونا اعلى يقول لك ايه السلفية الجهدية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استر يا رب هيهد الهرم هيعملوا البتاع يا نهار تبقى عند الناس فلما يقول لك الجهاد جهاد هو انت مكفراتي هو انت شغال في التكفير هو انت طبعا مش عارف مين هو الكلمه بقت لها ظلال اعلاميه من كتر استخدامها على انه مصطلح شرعي عظيم الجهاد الجهاد ده اللي النبي بيقول عليه ذروة سنام الاسلام بس انا عايز اقول بقى كلام هنا انه الساعات الواحد يبقى متعطش للجهاد هروب من الواقع يعني يعني انت عندك ابواب في الجهاد فعلا جاهد في البيت في الدعوة فان والدك والدتك ان شاء الله يعني يكونوا على دين والتزام وعلم ويبقوا ممهدين للدار الاخرة عندك جهد دعوة في البيت وعندك جهات دعوة في الشارع وما في الشغل وعندك وعندك بقول لك ايه ما هي سهلة ناخد بعضنا ونطلع دلوقتي سوريا وهي رصاصة وخلصت وشهادة وقال في الحمد وشكر لك يا رب صح جدا ولا بقى تعب تطول عليا وتقول لي قيم ليل وصدقات وابتاعات و... وابوك يلتزم وامك مش عارف ايه يا عم بقى خلاص انا تعبت من الدنيا واللي فيها هي رصاصة ونخلص انت رايح تجاهد محبط يعني انت رايح تجاهد عشان تتخلص من حياتك فبدل ما تتخلص منها وانت انسان تعرف ربنا فبدل ما تتخلص منها بانتحار ولا تتخلص منها باي حاجة فتتخلص منها اهو جهاد بقى وخلاص وهو كده كده ايه يلا ده مش جهاد في سبيل الله ده ليه انا بقول الكلام ده تعليق على كلام النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال راس الامر ذروه الامر اللي الجهاد قال الامر ده كله قايم اللي هو اسمه الاسلام على عمود اسمه الصلاة العمود ده لازم يبقى موجود عشان القمة دي تبقى موجودة فالقمة دي مش هتقوم من غير عواميد فلو انت لم تبرز في ميدان الصلاة فلن تبرز في ميدان الجهاد يبقى اللي انا بقوله ده مش كلام انا بقوله دانعاب بقول احنا عايزين رب الام على هذه المفاهيم في حاجة اسمها تربية جهادية واعد لهم ما من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم احنا امة ليست أم الدنيا امة اساس علاقتها بربها قائم على ارتباطها بالدار الاخرة فاحنا امة ليست تفهم هذه المعاني امة تقول احدى الحسنيين احدى الحسنيين اما النصر واما الشهادة امة تتعطش للشهادة ومن لم يحدث نفسه بالجهاد وبالغازل مات على شعبة من شعب النفاق احنا مش امة جبانة لكن في اعداد يا جماعة هي قصة مستهلة كده الشباب اللي بيروحوا سوريا دلوقتي وبيعودوا هناك قال لك يا انها ده احنا مكناش فاهمين كده انت فاهم القصة ايه اول ما سمعنا اول قذيفة ينهر الرعب كله سيبك بقى من الكلام اللي انت بتسمعه خفافي ده لما تبقى قاعد والقذيفة نزلت على بعد كمت وانت ايه ده مكناش عاملين حسابنا على كده لما بقى يشير اربجي على على كتفه بص اليه انهار ابيض يقع به لما يبتدي اليه نفسه عايش تحت ضغوط معينة لو ما عندوش سبات انفعالي لو ما عندوش اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله مش هيقف، فعشان كده بقول من لم ينجح في ميدان الصلاة فلن ينجح في ميدان الجهاد والشهادة دي مش كده يعني يعني مش سهلة كده سيدنا خالد اللي اسمه سيدنا خالد مات على سريره ما ماتش في المعركة علنه باسمه كله مليان طعنة بسيف رمية برمح كذا وكذا ومات على سريره وكان يقول اموت على ما تموت عليه العجائز زي موتت النساء فما تفهمش الموضوع كده اذا للجهاد ضوابط وللجهاد تأهيل نفسي وإيماني المسألة مش اي حاجة وخلاص هي مش تضحية بالنفس تحت مسمى الاكتئاب وغيره Amen. أشهد أن الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فالصلاة عماد الدين وذروة سنامه وذروة سنامه الجهاد جهاد نوعين جهاد طلب وجهاد دفع فأما جهاد الدفع فمعناه أن يصول عشان كده بيسموه الصائل أي المهاجم أن يصول العدو على ديار المسلمين فينتهك الأراضي يستولي على أراضي الإسلام يستبيح أعراض المسلمين فيكون حينئذ صال علينا أي هاجمنا في ديارنا في أوطاننا في أراضينا فهنا يجب على جميع المسلمين العد والحر هذا كان في المرأة والرجل الصغير والكبير يجب على الجميع حينئذ رد صوالان او هجوم الصائل بيسموه دفع الصائل الصائل يعني المهاجم فهنا ما فيش حاجة اسمها دقا استنى استأذن ابو امي فيش حاجة بقى اسمها كده دقا دخل بيتي ما في كلام بقى يجاهده ومن مات دون عرضه فهو في سبيل الله ومن مات دون نفسه فهو في سبيل الله ومن مات دون ماله فهو في سبيل الله ده اسمه جهاد الدفع صرت في واقعنا انهي فلسطين طبعا والاراضي الاخرى اراضي المسلمين دي العراء اللي هو واحد دخل اراضينا بالذات احتل هذه الاراضي فهذا يسمى دفع الصائل طيب الأمور المتعلقة برضو بينا الأصل إن أهل البلدة هم الذين يردون صولة الصائل ثم الأقرب منهم فالأقرب عشان ما نسيبش أراضي المسلمين يعيشوا فيها الأعداء وانت ممكن تسيب الأرض هنا فيلقوها صغرة الرجالة كلها جريت على سوريا فبقى هنا فاضي فيجي يروح بس لعب هنا فلا المسألة مش بالطريقة دي انما بينمشي كده قرية قرية بلد بلد تنصر كل الاقرب فالاقرب فالاقرب للسوريين يطلعوا اتراك مثلا يبقوا الاقرب اردنيين مثلا كذا يبقى كده اللي عايزين نصر واين استنصروكم في الدين لو طلبوا نصرتكم عايزين فلوس عايزين شباب عايزين سلاح عايزين كذا وين استنصروكم في الدين فعليكم النصر كده تمام دف دفعل ايه الصائف التانية بقى احنا ارض اسلام ممكنين فضل الله عز وجل عايزين ننشر الاسلام في كل بقاع الدنيا زي ما هم عشان بس اوصلها لكم زي ما هم بيقولوا نحن نريد ان تسوس الدنيا الديمقراطية الحرية اللي النظام ده اللي يخلي الناس ما تعيش تحت جبروت الطغيان والظلمة انا سيب عقلي دلوقتي ومش بتكلم بصح وغلط هو بيرى انه مثلا في وقت من الوقات ان العراق فيها حاكم متجبر ده رأيه وانه دلوقتي هو لازم يشير صدام ده باي شكل من الاشكال عشان العراقيين يعيشوا رعيشة كذا ده كلامه اللي بيقوله اعلاميا فبيسول لنفسه وبياخد على كده موافقة العالم والقوة ومنظمة كذا وكذا ومش عارف ايه انه يعمل كده ويدخل ويستبيح الارض دي عشان يخلص الارض من ظالم هو شايف كده طب انت ليه مستكتر عليها انا برضو بفكرتي انا انا شايف انه اللي قاعد بيحكم الناس دي ومتسلط عليهم ومنعهم من ان اوصل دعوة الاسلام انا عندي الاسلام انت عندك ديمقراطية براحتك انا بشوف ان الاسلام ده لو ساد الدنيا حيبقى ليها العز والرخاء والناس حتاخد حقوقها والاسلام بيحقق العدالة والرخاء والم... كل المعاني دي وانا شايف انه عندكو اشياء مش كده ده رأيي ده ديني دي فكرتي فانت فكرتك تسول لنفسك ان انت تنشرها وبالسلاح وباختصاب الاراضي وباستباحة الانفس واستباحة ان انت تغير نظم وبالاسلوب العسكري وجاي علي انا وتقول لي انتو دمويين انتو ما بتنشروش الا بحد السيف طب ما هي نفس الفكرة خليني اوصل النبي قال كلمة واحدة صلى الله عليه وسلم قال خلوا بيني وبين الناس ممكن خلوا بيني وبين الناس انا عايز اوصل للناس دي ما تمنعنيش ما تمنعش حاجات في فرنسا ما تحجيب ليش في سويسرا ما تضيقش على الناس هنا انا عايز عيش اسلامي انت بترفضه ليه هو دي الفكرة فاذا لم ترفضه واذا كان الامور سهلة جدا ان انا انشر هذا الامر وما تقول لي ده يخالف التقاليد اللي مش عارف ايه انا كل واحد يقيم الامر وانت شمعنا مش قادر تتحرك على اليهودي عشان خاطر تخافوا من شوكته ومستبحني انا عشان انت عارف ان انا هفية هي دي الفكرة فبالتالي في حاجة اسمها جهاد الايه الطلب اعمل ايه هنا بقى هنا جيوش المسلمين بتروح للناس ويبتدوا معهم بالدعوة ويبتدوا معهم, معهم مجموعة من الدعاء وصلوا ووصلوا للناس خلاص الإسلام انتشر في أفريقيا في جنوب شرياسيا أكبر دولة مسلمة أندونيسيا لم يدخلها عذكري مسلم واحد يبقى دخلوا بإيه دول دخلوا الإسلام الملايين دي دخلت بإيه دخلت بالدعوة دخلت عن طريق تجار المسلمين الدعاء المعاملة الحصنة والكلام الطيب خلهم دخلوا في الإسلام وهكذا فإذا دي فكرة تانية الجهد في الأمر ده حماية للشعائر حماية للعقيدة لنشر هذه العقيدة بين الناس وده حق مكفول إذا كنت أنت ترى أنه مكفول لك فهو مكفول لي وهي دي الليبرالية اللي أنت بتكلم عليها والحق اللي أنت بتتكلم عليه اديني حقي زي ما أنت بتدي لنفسك حق اتفهمت فظروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله شوف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قد إيه رائع ابتدالوا بالأصول طلع معاه الدور الأول والثاني زي ما اتفقنا طلع معاه الدور الثالث والرابع وبعد ما عملنا العماره الأربع خمس تدور دي اللي هي اسمها الإسلام كله قال له أقول لك من الآخر كل ده بحاجة واحد يعني كل ده لو أنت ما حفظتش ده كله لو أنت مش هتعرف تعمل الخمس موقت الأولينين ولا التلاتة التانين ولا التلاتة التلتين لو الحداشر نقطة دول انت عايز لخصهم لك في كلمة قلت بالا يا رسول الله قال فاخذ بلساني وهنا التشبيه انه لازم تستخدم وسائل مختلفة في الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم اسلوب لفظي يبيديك ايه يعني حث وتنبيه يستخدم اسلوب لفظي وبيستخدم اسلوب بصري بيقولوا عليها هم بيقولوا عليها ال-البادي اللغة الجسد انه هو في احيانا انا اوصل لك المعاني عن طريق حركة الايد وحقول لك كلام بل بيقوله في التنمية البشرية والكلام ده بيقوله ايه بص بس احفظها وذي ما احقولها لك في واحد اسمه هيرمن خد جيزة نوبل ويهودي الاصل سنة 79 عنده نظرية قال ان العقل البشري متقسم من الصين نصين. يمين فص يمين وفص شمال ماشي قال بقى ان الفص الشمال الفص الشمال ده مسؤول عن العقليات حاجات العقلانية والفص اليمين ده مرتبط بالوجدانيات والمشاعر والابداع هفكرها لك عشان عمرك ما تنساها في الصلاة احنا بنحط ايد ايه على ايه اليمين على الشمال كويس خد بالك الفص الشمال مع الايد اليمين الفص الشمال مع الايد اليمين الفص اليمين مع الايد الشمال بص بقى يبقى كده الفص اليمين مع الايد الشمال قلت لك الفص اليمين ده الودنيات العواطف المشاعر معاها الايد الايه الشمال الفص الشمال العقلانيات الايد الايه اليمين كأنه بيقول لك المشاعر والأحاسيس والعواطف لازم تربطها بعقل لأنك لو سبت نفسك لعواطفت هتوقع فهمتوا الكلام ده فهمتوا أقولها تاني يبقى ايه أنا بحط إيدي اليمين إيدي اليمين اللي هي العقلانيات عشان كده يقولك لما تتكلم في كلام منطقي بص عطليني بعمل كده من غير ما أدري افهمني بص كده ضميت إدايع وبدأت أقول لك ايه افهم خب بالك دي عايزه ايه تركز معايا شوية وانا من غير مدرة بدأت احرك ايدي ليه اليمين لانها بتتكلم على الايه العقلانيات ركز ركز معايا بس هنقول كم نقطة حلوين دلوقتي بشغل ايدي اليمين لما بقى اتكلم في الرومانسيات او حتكلم في معنى وجداني او احب بتكلم عن حب ربنا فاتنين بدأت اشغل ايدي الاتنين ويدي الشمال بدأت تشتغل وانا من اجداري برضو أبتري حركها في الوجدانيات في المسائل الإبداعية إيه الشمال تتحرك ففي حاجة اسمها ليه في حاجة اسمها لغة الجسد اللي هو عليها الباضي لانجوش فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده عمل ايه احمسك لسانه طب ليه يعني فأمسك بلسانه قال فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا عشان يوصل المعنى مش بس بالكلام يوصلوا كمان بوسائل الاخرى عارف المعلمين والمدرسين بيدهم الف به ان انت تستخدم عدة وسائل تعبيرية لاصال المعنى اشتغل بالصبورة اعمل لوحة حط كذا في الفصل عشان الولد ياخد المعلومة بكذا صفة. عايز اوصل لك المعنى فوصل لك المعنى بلقطة ووصل لك المعنى بكلمة ووصل لك المعنى بنبر صوت ألا تفهموا بص كده الدنيا ايه انا كده اعطي اعلي صوتي عشان المعنى يربك انما بتكلم في وجدانيات مش حاسس مش وصله لك بص صوتي بقى كده ازاي ان انا بتكلم دلوقتي بكلم قلبك فانفعش وانا بتكلم قلبك لك ألا تحبه ألا تشعر بحب الرحمن لك كده فبالكت الكلام يبقى ياخد صيغة تانية انا بفهمك صوت الطبيعي امتى الصوت يعلى امتى الصوت ينخفض امتى ايدك تشتغل كل ده اصول الدعوة وكل ده النبي بيعلمه لنا صلى الله عليه وسلم قال له فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا لسانك الصورة مش هتثبها خالص هتعود فاكرها طول الوقت قصة فين لسانك قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمه هنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة دي طبعا احنا استخدمها بقى في الافلام ومتاع بقيت ايه هزار بقى فاكلتك امك والنظام ده انما هو كانت كلمة يعني فيها نوع من التمليح والمداعبة اكثر منها شدة وسباب فاكلتك امك اي فقدتك انما النبي صلى الله عليه وسلم ده معاز ده حبه فقال له كأنه بايه يعني بيداعبه بي بطريقة فيها نوع من التأنيب بس الخفيف كده قال له ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما وهو المشكلة كلها في لسانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد الصرح اللي احنا ده في هذا الحديث لا يستقيم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فهنا جملة الفوائد في هذا الحديث الكثيرة. أولا هجمع بقى الحاجات عشان نصلي ويبقى قفلنا هذا الحديث شدة اعتناء معاذ بالعمل الصالحة وخدنا فيها فقه الدعاء والكلام اللي احنا تكلمنا عليه فقه السؤال وفقه الجواب كما ذكرنا قلنا أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة النبي قال له صلى الله عليه وسلم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا كلها أعمال فكلها أسباب الأمر الثالث الاتيان بأركان الإسلام الأمر الرابع كثرة وجوه الخير أبواب الخير الصوم جنة الصدقة تطفئ الخطية صلاة الليل رأس الدين الإسلام وذرى سنامه الجهاد في سبيل الله أهمية الصلاة ثم ملاك الأمر كله في حفظ اللسان فهذا ما تيسر حول هذا الحديث وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا نصلي ونستكمل إن شاء الله تعالى